السلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين انتهينا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة من ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ا ل أ و ل ى ا ل ن ي ة وتكبيره ا ل ت ح ر ا م والقيام مع ا ل ق د ر ة و ا ل ق ر ا ء ة و ا ل آ ن سنشرع في الركن الخامس وهو الركوع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته الذي ذكرناه في أ و ل الباب اذ أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع و ل ل إ ج م ا ع يعني أ ن الدليل على ر ك ن ي ة الركوع ثابت في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاجماع وفي الشرع لا مانع من اجتماع ع د ة أ د ل ة على م س و ل واحد ولو ثبت الدليل في ا ل ق ر آ ن لا مانع من الاستدلال بالحديث و ب ا ل إ ج م ا ع ل أ ن د ل ا ل ه في ا ل ق ر آ ن قد تكون ظ ن ي ة ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها من ا ل ظ ن ي ة إ ل ى ا ل ق ط ع ي ة و ا ل إ ج م ا ع كذلك ف ا د ل ة تعدد ا ل أ د ل ة ان لم يكن من أ ج ل أ ن يقوي بعضها بعضا ل أ ن ما ثبت ب ا ل ق ر آ ن لا يحتاج إ ل ى تقويه اذ ثبوته قطعي متوائر ف ت ع ز د ا ل أ د ل ة إ ن لم يكن له ف ا ئ د ة التقويه ف ف ا ئ د ة البيان الحديث يبين ا ل ق ر آ ن ويؤكد دلالته وكذلك ت ج م ع فكلما زادت ا ل أ د ل ة كلما قوي المجهول و أ ق ل الركوع أ ن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن العادي سوي الخلق أ ن تنال راحتاه ركبتيه فلو كان ا ل إ ن س ا ن طويل اليدين طول مفرط بحيث تنال راحتاه ركبتيه وهو قائم ما يعتبر هذا و إ ذ ا كانت يد الانسان قصيره بحيث لا تنال راحتاه ركبتيه مهما انحنى أ ي ض ا هذا غير معتبر فنحن نتكل م على الانسان م ع ت د ل على معتدل الطامه سوي الخلق أ ق ل الركوع عنده أ ن ينحني بحيث يميز بين قيامه وبين ا ل ح ن ا ء ه بالركوع وضابط للانحناء ن أ ان ركبتيه أقل الركوع تنال راحتاه ركبتيه ب ط م ا ن ي ن ة بطمأنينة وأنا قلت لكم في ا ل د ل س الماضي ان الفقهاء اختلفوا في تعداد اركان ا ل ص ل ا ة بناء على فصلهم بين الركوع و ا ل ط م ئ ن ي ن ه فيه فمن جعلهما ركنا واحدا جعل عدد الاركان اقل ومن جعلهما ركنين متصلين ن زاد عنده عدد الاركان وامام النووي هما اولى جعلهما ر ك ن الركوع واحدا و ذ ل قال ل ك ا ب ط م أ ن ن ي ة ا ل ر ك و ع ب ط م أ ن ي ن ة فجعل ا ل ط م أ ن ي ن ة مع الركوع ركنا واحدا و ا ل غ ن ا ف لفظي الركوع لا بد منه والطمانينه أ ن ن ي ة ل بد م ه ا فلو ولم ركع ط م لا ي ح ف لا بد م ن الركوع و ل ا ب د من الطمأنينة وضابط الطمأنينة ن ينفصل وضابط ركغوه ان ي ن ت ص ل ر ف ع عن هويه م ن ا لو نزل راكعا ثم ا س ت ف ع م ب ا ش ر ة ما يعتبر قد ا ط م ا لا بد له أ ن ينزل راكعا و أ ن يستقر بحيث يراه الناظر إ ل ي ه ثابتا في ح ا ل ة الركوع وبعد ذلك يرفع و ر س و ولو كانت ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة و ج ي ز ة ما يضر هذا المهم أ ن يميز الناظر هذا ا ل غ ا ك أ ن يميز ركوعه عن هويه ينفصل ل د ر ج ة ا ل ت ق ر ف ي ه ثم يفتشى رفعا جديدا من جديد ف أ ق ل ه إ ذ ن أ ن ينحمي حتى تنال ركبتيه ا ح ت ه ر ب ط م أ ن ي ن ة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره ما يقصد بالركوع شيئا آ خ ر غير الركوع فلو كان ي ق ر أ ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة أ و ي ق ر أ بعض ا ل آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن سوى ا ل ف ا ت ح ة ومر ب آ ي ة س ج د ة يندم له أ ن يسجد على تفصيل في ض ا ب ط السجود مر معنا لما المنهج كنا نقرأ في و س ن م ر عليه م ر ة ث ا ن ي ة إ ن شاء الله يندم له أ ن يسجدا للتلاوه فعزم على السجود سجود التلاوه ليس فرضا والا إ هو مندوب فلما وصل الى حد ا ل رائع ع ذ ف عن سجود ا ل ت ل ا و ة وقال اجعل هذا الجناء في الركوع وهو في حد ا ل رائع قال ما يصح ركوعه هذا لانه حينما هوى لم يهو ي بقصف فعل ا ل ر ك ن الذي هو الركوع وانما هوى من اجل سجود ا ل ت ل ا و ة و ي س ت ر د في الركوع حتى يصح ان يكون هويه من أ ج ل الركوع وبقصد الركوع فلو هوى ل أ ي شيء لسجن ا ل ت ل ا و ة أ و لغيرها وبعد ذلك قلب هويه هذا للركوع ما يصح هذا الركوع يجب عليه أ ن يعود ث ا ن ي ة م ن ت ص ف ا قائما وبعد ذلك يركع بقصد الركوع الذي هو ركن من أ ر ك ا ن الصلاه ة فلو و للألاوة فجعله ركوعا لم يكفي و أ ك م ل ه فهل ع ر ب ن ا أ ق ل الركوع أ ن تنال راحتاه ركبتيه و أ م ا أ ك م ل الركوع ت س و ي ة أ ه ر ه وعنقه أ ي يمدهما ب ا ل ح ن ا ء خ ا ل د بحيث يصيران ك ا ل ص ف ي ح ة ا ل و ا ح د ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الامام مسلم ف إ ن تركه ك ل ه له هذا فهذا إ ن ت ر ك كلها له ه فإذا أ ك م ن أ ن تصير رجلاه وظهره ك ا ل ز ا و ي ة القائمه ويكون ظهره مستقيما مع عنقه وراسه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الامام مسلم وأن تكون فاقاه منتصبتين ما يحمي ساقيه الساق والفخذ أ ي ض ا ق ط ع ة و ا ح د ة ما يحمي رجليه من عند ا ل ر ك ب ة حتى يصير ظهره وعنقه ق ط ع ة و ا ح د ة وساقاه وفخذاه ق ط ع ة و ا ح د ة أ ي ض ا وان ي أ خ ذ ركبتيه بيديك ركبتي ل ل ا ج ت ب ا ع ي ايضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سعره هذا رواه البخاري ومسلم وتفريقه اصابعه ل ل ق ب ل ة تفريقا وسطا بحيث ع ه للقبلة تفريق وقف ب يكون مجموع الكف متجها الى ا ل ق ب ل ة وتوزع الاصابع على مدار ا ل ر ط ب ة كهذا الشكل ما ي ع م د اصابعه الى اليمين هكذا ولكن ا يعملها اليسار إلى ه ذ ا كما الكثير م يقع ا لا ن س عند وضع اتى بالهيئه ا ل م ف ض ل ة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأكمل طبعا أصابعه ما هذا ما لو لم شكل هذه هيئة بأي يضر يضر وضع حتى لكن الافضل ه ذ ان أ تكون أ ص ا ب ع ه ب ج م ل ة م ف ر ق ة على مدار الرتبه لاتجاه القبله ويكبر في ابتدال ل و أن الركن هويته للركوع فهو هيئة ليس ركلاً وليس بعضاً من, هيئة من هيئة ر ك الإنسان ما يضر تركه ب ا ل ص ل ا ة م ا يبطل ا ل ص ل ا ة ولا ي ز ج د للسهو عنها ولكنه يكون قد ترك مندوبا ه ي ئ ة من هيئات ا ل ص ل ا ة ولو تركه متعمدا يقرا له هذا ويسيء ولكن لا يعاقب ويكدر في ابتداء هويه بالركوع ويرفع يديه ك إ ح ر ا م ه يرفع يديه بحيث توازي إ بثبوت ه ا ا ما وصطنا م وشحمتين نحو لتكبيرة أذنين على ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند ركوعه في الاحاديث الصحيحه ا قال ا ل إ م ا م البخاري في تصنيف له في الرد على م ج ك ر ي ا ر ف ع ا ل ح ن ف ي ة ينكرون الرفع ا للامام ح ن ينكرون ف ي ة ا ر ف ع البخاري رحمه الله تعالى خلق تصنيفا خاصا يرد به على منكري الرفع قال لهم فيه إ ن الرفع رواه س ب ع ة عشر من الصحابه ة سبعة عشر من أصحاب النبي عشر من صلى ا ل ل عليه وسلم كلهم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يرفع يديه بركوحه كرفعه عند تكبيره الاحرام ولم يثبت عن احد منهم عدم الرفع ف إ ذ ا الرفع سن أ ي ض ا ه ي ئ ة من هيئات ا ل ص ل ا ة فلو كبر ولم يرفع يديه يكون قد ترك هيئه ولو ركع ولم يكبر أ ي ض ا يكون قد ترك اي اذن ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وعن عقبه بن ع ا م ر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم أي الآية لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم قال أ ي ع ق ب ة ولما نزلت سجد اسم ربك تعالى قال اجعلوها في سجودكم رواه أ ب و داود وابن حبان والحاكم وصححه الاخيران أ ي أ ب و داود والحاكم ويقول هذه ا ل ك ل م ة ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده, ربي العظيم وبحمده مرات ثلاث اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا على ما رواه أ ب و داود لكن هذا أ د ن ى الكمال في السنيه نحن عندنا أ ص ل ا ل س ن ة يتحقق بقولك سبحان ربي العظيم مره ة واحدة ذ ا السنة يتحقق أصل السنة أصل أصل يتحقق في ق و ل ك س ب ح ا ن ربي العظيم مرة العظيم ا و ح د ة ه ل ا ا ل س ن ة يكون قد ا ن ت ث ل ا ل أ م ر لكن عندنا نحن كمال ا ل س ن ة قال الكمال له, درجة له درجتان أ د ن ى الكمال واعلى الكمال وما بينهما درجات ف أ د ن ى درجات الكمال يعني يقال ل ل إ ن س ا ن فعلت الشيء الكامل إ ذ ا قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات و ا ل أ ف ض ل منه خمس مرات والافضل تسع مرات إ ل ى أ ن يقول أ ح د ى عشر مره, عشرة مرة. يقول هذا أ ع ل ى درجات الكمال ف إ ذ ا تجزئ ا ل و ا ح د ة والثلاث أ د ن ى درجات الكمال و أ ع ل ى درجات الكمال احدى عشره هذا أ ع ل ى درجات الكمال سبحان ربي العظيم ونفس الكلام يقال عندما نصل الى ا ل ز ج و د يقول سبحان ه ربي تعالى ا ل م ر ة ا ل و ا ح د ة مجرئه يقال لو مثل الوتر, مثل الوتر تماما هذا ب ا ل ن س ب ة للمنفرد ف ر د سيأتي م ع ى لا الكلام على ن والإمام بالوتر وصلاة الوتر الوتر الواحدة الواحدتان بالمثبت ان الركعة الواحدة من صلى ركعة الواحدة فقط أشهر. ومن صلى ثلاثة صلى صلى معنى من سيأتي تجذب ركعة أشهر عدة ومن ركعات فقط ف ق د ف ع ل ا ادنى الكمال ولا يزال يترقى في الكمال كلما صلى ركعتين الى ان يصلي احدى ع ش ر ة ر ك ع ة يكون قد فعل أعلى, اعلى درجات الكمال ولا يزيد الامام على هذه الثلاثه الا اذا كان امام قوم محصورين ثلاثه ا ر ب ع ة او كان امام ج م ا ع ة أ ر ق ى بالتطويل قولوا معي لنا رجع ق ر ب الى ا ل ص ل ا ة م ن ذلك يزيد قال ا ل م أ م و م امام يزيد عن هذه ا ل ث ل ا ث ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آ م ن ت ولك أ س ل م ت خجع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رواه مسلم هذا المنفرد يقوله ز ي ا د ة سال ابن حبان في صحيحه وما استقلت به قدمي هذا يقوله المنفرد او امام قوم رضوا بالتطويل ايهما افضل ان يقول الانسان سبحان ربي العظيم احدى عشره مره ام انه يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ي د ع و بهذا الدعاء قال الامام النووي في ا ل ر و ض ة وهذا مع الثلاث افضل من مجرد أسمى لأنه للتنفيح ي ك واتى ن بذكرين أتى افضل ل ل ك م ا من ا ل ز ي ا د ة ع ن الكمال في ذ ك ر واحد قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع وتكره ا ل ق ر ا ء ة في الركوع وغيره من ب ق ي ة ا ل أ ر ك ا ن غير القيام قراءة القراءة الركوع مكروهة في وفي غير ا ل قياس السجود مكروهه قراءه ة القرآن الاعتداد والرقوع ر في م ك ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم ما تندب او تجد إ ل ا بالقيام نعم وهل ي ج ع و ا ل إ ن س ا ن وهو رائع قال يستحب الدعاء في الركوع وفي السجود أ ك ث ر استشبابا ل أ ن العبد أ ق ر ب ما يكون من ربه وهو ساجد ولذلك كان الدعاء في السجود أ ش د استحبابا منه في الركوع ولكنه في الركوع يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يدعو ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يكفر أ ن يقول في ركوعه وسجوده في ركوعه وتجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دعاء اللهم اغفر لي الثناء على الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على التسبيح ا هذا م اخبر لي ه دعاء ثناء هو الركن الخامس من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وهو الركوع إذن أ ق ل الركوع أ ن تنال راحتاه ركبتيه بالوضع الطبيعي وهذا أ ي ض ا بدون انحناء ل ا الإناء أما ا بدون لو ن اذا ح ركبتيه هكذا ما يقال له راكع إ ذ ا حنى ركبتيه ما يقال له راكع إ ذ ا اقل الركوع ان تنال راحتاه ركبتيه منحنيا منحناء طبيعيا من غير الجناح واكمله أ ن يستوي ظهره مع عنقه وساقه مع خ ف ي ه ويشكلان ز ا و ي ة قائمه ة و ا ا ل أ ك سبحان ربي العظيم وبحمده والتكبير ورفع اليد للتكبير كل هذه ايات التكبير ه ي ئ ة ورفع اليدين مع التكبير ه ي ئ ة والتسبيح في الركوع ه ي ئ ة فلو ترك واحدا من هذه ا ل أ م و ر الثلاث ما ي ك و ن ق د ما ط ل صلاته ولا ي ز ج د ل ل س ه و عنها ولو سجد للسهو عنها تبطل صلاته ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد للسهوي عنها ولم يأمر ولم يروى أ م به ل م ي ر و أ ن ه سجد للسهو عنها فيكون قد زاد ا ل ص ل ا ة سجودا ليس منها فتبطل صلاته ان كان عالما ع ا م ل ا و أ م ا الركن ا ل ث ا ل ث فهو الاعتدال قائما الاعتدال قائما رأله من الركوع رأله ينقع من الاعتدال قائما مطمئنة قائما مطمئنا مطمئنا الإمام اللي هنا أيضاً عدهما أيضا ركن ا و ا ح د ا ا وغير ل ن و و ي ي ع د ه م ا ر ك ن ي ن ه في الاعتدال ركن اخر、نعم. لما في خبر المسيء ص ل ا الأمره ع ت د يطبئن معتدنا قائما و إ ط م ئ ن بان تستقر اعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه يرجع الى ما كان عليه قائم بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إ ل ى ما كان عليه ولا يقصد غيره نفس الكلام فلو رفع راسه فزعا من شيء فزع كان ارتفع اليه ثعبان فرفع راسه فزعا منه فلما اعتدل قال هذا الاعتدال ركن ما يصح يجب عليه أ ن يرجع راكعا و أ ن يقصد برفعه راسه الاعتدال الذي هو ركن ه في ا ل ص ل ا ة ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا بصير يعني او فزعا ان خوفا ايضا بصير نعم فلو رفع ر أ س ه فزعا او فزعا من شيء لم يكفي, ما يكفي. لازم يرجع الى ما كان عليه وبعد ذلك يرفع ر أ س ه قاصدا الاعتدال ويسن رفع يديه كما غرغرنا في الركوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لركوعه ويرفع يديه عند ر ف ع ه من الركوع كما سبق في تكبيره ا ل ت ح ر ا م ويسل رفع يديه مع اقتداء رفع ر أ س ه يرفع يديه و ي ر ت ه ي من ا ل ر ف ع عندما يصل إ ل ى ح ا ل ة الاعتدال قائلا في ر ف ع ه إ ل ى الاعتدال سمع الله لمن حمل ع ا ل لمن ه حيله أ ي تقبل منه حمده وجازاه عليه رواه البخاري ومسلم مع خبر صلوا كما رايتموني اصلي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال هذا عندما رفع راسه من الركوع و أ م ر ن ا أ ن نتبعه في قوله هذا صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي ولو قال من حمد الله سمع له كما في ت ا د ي ة أ ص ل ا ل س ن ة ولكن كمال ا ل س ن ة ان يقولا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشراء في ذلك الامام إ م و ل أ م والماموم إ ي ق ل س ع سمع الله وراءها ربنا ولك الحمد والمأموم يقول سمع الله وراءها لمن ويقول ولك يقول لمن ويقول ولك الحمد حمده حمده ربنا وسواء في ذلك الامام والمامون واما خبر اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فمعناه قولوا ذلك مع ما علمتموه من قول سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي مع قاعده التاسي به مطلقا وقال سمع الله لمن حيده وقال ظل كما رايتم ولي الظل فنحن نقول كما قال وبعد ذلك قال امر المامومين م ن ن ي إ قَالَ إ ا اللَّهُ م سَمِعَ لِمَنْ بعد أن حَيْدَ ي ق ل ا وَتَكُونُوا ت ن أ فَتْخُلْتُمُوهَا أ ض ا اتباعاً ل ل ب ي عليه صلى الله عليه وسلم من يعني من حوالي سبع م ل وسبعين ا وعشرين من ة ا ل وثانة و ع ش ر ي ي ن سنة ه وقد و عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع من يعني ما بيقول سمع الله لمن عكس الآية الله وإنما ربنا بيقول ولك الحمد حمده ولا سمع ولا سيما المبلغ ل أ ن أ ك ث ر ا ل أ ئ م ة والمؤذنين صاروا ج ه ل ة بسنه سيد المرسلين هذا الكلام ي ن ت ى منذ أ ر ب ع م ا ئ ة و خ م س ة وسته وعشرين سنه ا س ب ما هي اركان الصلاه لا احد يعرفها بدون استثناء ما احد عدل اركان الصلاه علما بان معظم الجالسين متحي ومتحي تدين ا و د ا ع ي ا ولكن لا يعرف شروط صحه الصلاه ن و ا ا ع متدين داعية, لك داعيه لكن ل ل إ س ا م ا لماذا إ س ل ا ي ع ر ف داعيه ه متلين لا ن ليش د ع يعرف هاي هذا الشيء الذي يدعو اليه وهذه فرض و عين فرض عين. فرض عين عين من الذي عفى الله تعالى يعني كل رجل وكل ا م ر أ ة ما تعرف هذه ا ل أ م و ر او اعتقد السنه انها ركن تعصي الله تعالى تكون ع ا ص ي ة وعند بعض الفقهاء ما تصح صلاتها من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة عند بعض الفقهاء ان يميز المصلي بين الركن وبين السنه وبين ا ل ش ر ا واتخذ الناس رؤساء ج ه ا ن ا وصار الدين عبد والى الله المجتبى فاذا انتصب اركل يديه وقال كل من الامام والمنفرد والماموم ف إ ذ ا كان منفردا او ك امام ن قوم محصورين ر ض و ا بالتطويل يندب له ان يزيد اهل الثناء ئ والمجد ا قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيك ولا لما منعت ولا ذا لك الجد ل عبد معطية منعت ينفع منك ويجوز أ ن تقول لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الجد الجد هنا الحظ الغنى لا ينفع ذا الغنى غناه عند الله سبحانه وتعالى وانما تنفعه طاعته لا ينفع ذا الجد لا ينفع عندك غناه ولا ينفع ذا الجد عندك الجد يعني الاجتهاد نعم هذا في كل الصلوات الصبع والظهر والعصر والمغرب والعشاء ا ل ن ا ف ل ة و ا ل م ف ت ر ض ا ل ص ل ا ة التي لها وقت وسبب و ا ل ص ل ا ة التي ليس لها سبب وليس لها وقت ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ط ل ق ة كلها تستوي في هذا القدر الذي ذكرناه و ي ز ا د على ذلك في ص ل ا ة الفجر ويزاد على ذلك في صلاه الفجر بعد الركعه الثانيه ليس في, في ا ل ر ك ع ة الاولى وانما في ا ل ر ك ع ة الثانيه بعد الركعه الثانيه في صلاه الفجر يزاد على ذلك يزاد على ذلك يندب عندنا القنوت بعد الاعتدال من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة في ص ل ا ت الفجر ويسن القنوت في اعتدال ث ا ن ي ة الصبح ومحله إ ذ ا ف ر غ من قوله سمع الله لمن ح م د ربنا لك الحمد وهو أ ي القنوط اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت و ب ا ر ك ل ي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يذل من واليت ت ب ر ك ت ربنا وتعاليت اتماعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء على ما رواه ا ا وسلم عليه على للنبي صلى ل في ح كان م في ل م س ت د ر ك ع أبي ه رسول ي رضي ر ر ة الله تعالى عنه قال كان عنه الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع من خ ل ا ة الصبح في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الى آ خ ر الدعاء الذي ذكرناه وقال إ ن ه صحيح ورواه ا ل ب ي ق ي في الصبح وفي قنوس الوزر قال ا م ا م الرافع أ ب و القاسم رحمه الله تعالى وزاد العلماء فيه من ع ا د ي ه ويا زاد فيه فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك فمن قراه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجزاه جل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في اعلى درجات الكمال ومن زاد عليه ادعيه اخرى من ا ل م أ س و ر ا ت عن النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذه الحالات فلا باس ف ل ب مثل الدعاء الذي يدعو به ا ل ح م د ي ة في قنوط في ص ل ا ة العشاء اللهم ي و دعاة ا ل ل ه إ ن ا نستهلك ونستغفرك ولو ا مانع زاده ايضا أ لا, لا مانع كل ذلك وارد و م ح ب و د والقنوط عندنا ليس مخصوصا بهذه ا ل أ ل ف ا ظ لو تلقظ بها فهو ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ك م ل م أ س و ر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ا ل ق ن و د دعاء وثناء ان يدعو الله ولن يثني عليه ولن على ل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آ ل ه وكان الشيخ أ ب و حامد ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي شيخ أ ص ح ا ب ن ا العراقيين و ف ع اربعين سته من ا ل ه ج ر ة الذي صدقت سمعته ا ل آ ف ا ء ومنعت تصاريفه الدنيا وطلابه يعدون ب ا ل ب ئ ا ت بل ب ا ل آ ل ا ف يقول الخطيب البغدادي ب أ ع ن ي انه كان يحضر في دزه ما يزيد عن سبعمائه م ح ب ر يعني عالم ب يدون ويكتب الشيخ ابو حامد الاسرائيلي رحمه الله وهو شيخ اصحابه العراقيين من الفقر ا ل س ا ف ع ي في ب د ا ي ة القرن الرابع الهجري انقسم ا ل ت أ ل ي خ في الى طريقتين ط ر ي ق ة الخراتانيين و ط ر ي ق ة العراقيين رئيس, رئيس العراقيين اللي كانوا في بغداد والعراق الشيخ ابو حامد الاسرائيلي ورئيس ط ر ي ق ة القراتانيين ل ا القفار ل م الصغير المروزي البطال خير عمل بعد ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة أ و بعد الفرائض فضول مجلس العلم أ ن يعلم ا ل إ ن س ا ن الحلال والحرام ليصير و ا ر ث ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء ولكن ما ادهد الناس بهذا الميراث في هذه ا ل أ ي ا م الناس اليوم رجبوا بكل ميراث سوى ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء فهم معرضون عنه ب ع ي ن عنه انبياء الدينار شغلهم وجرهم ا ل عن م ر ا ت ا ل ن ب و ة و أ م ا العلماء م ت ب ص ر و ن ا ل العاملون المخلصون لله تعالى الذين عرفوا أ ن ه م عن هذه ا ل ح ي ا ة راحلون وعلى الله مقبلون هؤلاء الناس يدعون دعاء المتبصر هم لا يريدون دنيا ولا يريدون مالا كان اللهم لا تعقنا العلم بعائق عن يدعو ولا تمنعنا عنه بمانع ل أ ن ه يريد أ ن يكون وارثا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء وكما يقول غزال لا رتبه فوق ر ت ه ا ل ن ب و ة ولا شرف فوق شرف ا ل و ر ا ث ة ولكن ما زهد الناس في عصرنا هذا بشيء كزهدهم بميراث النبوه ما ذهد أهل عطلنا بشيء كزهدهم هي أ ز ه د ش ي ئ ا في هذه ا ل ح ي ا ة اليوم أ ز ه د شيء على الاصلاح كل شيء يقدم عليها ومع ذلك إ ذ ا بقي وقف ياتي إ ل ى هذا الميراث فيستمع وهو لاهي أ ي ض ا وهو ك ا ل ي في بعض الحالات لمن كنت إنسان منفهد الجامعة و ا ه البيهق ا ا في ي ي إحدى ر و ت ن ق ا ل محمولة على الإمام الإمام يقول اللهم هذه أ د ن ا ل م م جمعا ا ا ا بين ي ل ر و ت و ا ل ص ح ح ي سن ا ل ل على ص ا ة ر س وصلى ل الله صلى الله, عليه وسلم في آخره. يقول وصل الله على ي ه سيدنا محمد أو وقل للهما ع لو سيدنا محمد ل قال و صلى الله على سيدنا محمد هذه ا ل ج م ل ة خ ب ر ي ة لفظا ولكنها إ ن إ ن ش ا ئ ي ه في المعنى ن انشائي في ع ى إ ن ل أ ن ه قال انا احمد الله تعالى و ي ن د ب لو أ ن يرفع يديه في ا ل دعاء في د ع القموس ء ا وفي سائر ا ل أ د ع ي ن للاتباع رواه البياقي ب إ س ن ا د جيد وفي سائر ا ل أ د ع ي ه رواه الشيخان وغيرهما والذي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفع يديه حتى رؤي بياض ببطيء ولكنه لا يمسح بهما و ج ه ه في غير القنوط يندب له ان يمسح وجهه ولكنه في القنوط لا يمسح بيديه وجهه بعد القنوط ليش ق ا ل ل ن ا ل ا ع ت د ا ل اصلا ركن قصير المفروض بالانسان الا يطيله, يطيله؟ فاستثنى الشارع من ذلك من ايطال ا م ض ر ة القنوط في ا ن ي ة الفجر ولم يرغب س ت ن غ ي ه ا ولم ي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه مسح يديه بعد دعائه في القنوت ونحن نقف مع الوارد يقف حيث وقفت بها ل ر ص و ص لم يرد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيديه وجهه بعد أ ن دعا ف القنوت في ص ل ا ة الفجر والصحيح أ ن ا ل إ م ا م يجهر به للاستباع رواه البخاري وغيره قال ا ل إ م ا م أ ب و الحسن ا ا ل م و ر د ي ا ل إ م ا م الموردي ا من كبار أ ص ح ا ب ن ا في القرن الخامس الهجري و ت و ق ع 450 م ن ا ل ه ج ر ة صاحب كتاب الحاوي الذي يعتبر من أ ك ب ر الموضوعات ا ل ف ق ه ي ة على وجه ا ل أ ر ض يقع في س ل ا ئ ي ن مجلدا ضخما وموجود و م ق ص و ط حتى ا ل آ ن ما طبع بالنقص المقارن أ ك ب ر كتاب خلافي وكتاب بالمذهب الشافعي ولكنه يذكر أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة ا ل آ خ ر ي ن ويناقشها ذ ك ر أدلتهم و ي ويرجح أ د ل ة مذهبنا مذهبه الشافعي فكتابه يعرفه أكبر المقارنة المقارنة ولكن يعتبر الموضوعات حتى هذا الثقية المقارنة ما الآن ما صبح وما خرج إلى الناس ما يعرفه الناس حسب خرج من إلى طبح قال ا ل إ م ا م ابو الحسني الماوردي لكتب و أ خ ر ى سوى هذا الكتاب كتب ك ث ي ر ة وطبع ا ل آ ن تفسيره في وزاره الاوقات له ك ا ب بالثقة في الكويت المقنع كتاب بالثقة للإمام الماوردي طبعا له قريبا تنظر قال ا ل إ م ا م الماوس ر وليكن زهره به دون زهره بالقراءه ة يعني ر ه ب ن والصحيح دون زهره ب ق ر ا ا ء ة و ل أ ن ه الماموم يؤمن بدعاء ا ل إ م ا م ل ل س ت ب ا ع رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د حسن أ و صحيح ويزهر ب ت أ م ي ن ه كما في ت أ م ي ن ا ل ق ر ا ء ة ويقول الثناء سرا يعني إ ذ ا قال ا ل إ م ا م اللهم اهدنا فيما ل د ي ت ق و ل امين ف إ ذ ا قلنا لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما ق ر ه هذا ثناء على الله يقوله سرا أ و أ ن يقول ه صدقت او أ ن يقول له أ ش ه د أ و أ ن ي ق ن ع يعني أ و أ ن ه يدعو بالثناء سرا في نفسه كدعاء ث م ا و أ ن ه يؤمن المهموم بالدعاء ويقول الثناء سرا فان لم يسمعه إ ذ ا ا ل ما أ م م م و سمع الامام كان بعيدا والمسجد كان وكان ا ل م س ج د و ك المسجد ن ا كبيرا قد يطرد في هذه الحاله الماموم كقنوت الامام ويسرع القنوت في سائر المكتوبات بالنازله ة ذ ا القنوط صناعة الفجر مشنوراً دائماً في النادلة في في ح ا ل ة البئر الشديد حينما ينزل في ا ل ق م ة ي ن د ب للناس ان يقلتوا في سائر المكتوبات كاحوال المسلمين في هذه الايام بل لم يمر على المسلمين عصر من العصور كالعصر الذي الان ما مر على المسلمين زمان انتهجت عليهم على واقتصبت يمر مر حروماتهم فيه حقوقهم صارت دماؤهم م ب ا ح ة مقدره كهذا في العصر فيندب للمسلمين جميعا في ه ذ ان العصر يقنطوا في سائر الصلوات للاتباع ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم ق ل ت شهرا يدعو على قاتلي أ ص ح ا ب ه القراء بفئر م ع و ن ة رواه البخاري ومسلم مع خبر صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي و ص ل ي فندعو على الكفار وعلى أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م كما كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء اذا القنوت مشروع في, في حاله ي الاولى ل أ في الركعه ا ل ث ا ن ي ة من ص ل ا ة ا ل ف ش ر بعد الاعتدال هذا مشروع دائما س ن ة و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة عند النوازل و لكنه في غير ه ذ ت ي ن الحالتين ليس مشروعا ما يندب ف إ ذ ا لم تكن هناك ن ا ز ل ة و كانت صرع غير صلاه الفجر ف إ ن ه لا يندب فيها القمود وصلى الله على